بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليكزر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا فرق البصر وقسف القمر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 فظن أن نفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الزراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحفظ الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الزكرة والأنفا فليس ذلك بقادر على أن يحيي